نَجلبَح رَين الكقان نجلبَح رينلتاقان بَنهُ ما ضَزَقَُّ يَغان بَبهَا ضزَقُ إلا يدان فَبِأَ آلَاءَِّكُ فأَ آلََّك ما تُكَّب يَخج مِنهُ مَل لؤِمَرجان يَخرج مِنهُ مَلللول مَرجان فَبأَلي آلَ إَّكُ ما فبأي آلاء ربكما تكذبا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كما تكذبان فلأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه فبيك ذو اللالي وريك اكرام فبي اي آلاء ربكما تكذبان فبي اي آلاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض يساله من بالسَّواتِ وَقض كلُلَّ يَوْمن هو في شَأْي ألا يَومن هو فيشَأ آلَاءِ رَبّكُ ما تُكَّبًا فبأَعَْ رَّكُ ما سَنَفْرُغُ لَكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ سَنَفْرُغُ لَكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن نِتَطَعكُمْ أَن تَنفُلُ مِنْ أَقُطَايِ السَّمواتِ وَلأَضِ فَمفُلُتَقَاعْثُ أَن سَفُلومِ أَقُطَاالِ تَمواتِ وَلأَضِفَفُلوك لا تَفُلُونَ إِلا بِث الطانك فَبِأَ آلَ إِرَبِّكُ ماَا تُكَرِّبَ ففأَ آلَ يربِّكُ ماَا تُكَِّبَان يُرسَلُ عَلَكُ وَنُحاسُ فَلًَ تَصِان نُرسَلُ عَلَكُ مش وَظُ مِن النال وَحكُ فَلَةً تَصان فَبِأَأَلَِ رَّكُ م تُكَرذِبَان هذِي آيَاتُ رَبِّكُم مَّا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدَبِهَانٍ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا ان في ان ثولا دان فذي اي آلاء ربكما تكذبان فذي اي هداك ربكما تكذبان